دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل أيها الرسول للذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله تجاوزوا عمن أساء إليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمه فان الله سيجزي كل من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الاعمال في الدنيا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون من عمل عملا صالحا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 حرصا على الرئاسة والجاه إن ربك أيها الرسول يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا فيبين من كان محقا ومن كان مبطلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فت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 إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين إن الذين لا يعلمون الحق لن يكفوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم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 أفلا تذكرون انظر أيها الرسول إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه فقد اضله الله على علم منه لأنه يستحق الإضلال وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع به وجعل الله على بصره غطاء يمنعه من ابصار الحق فمن الذي يوفقه للحق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 إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه احيوا لنا اباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوى أننا نبعث بعد موتنا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لهم ايها الرسول الله يحييكم بخلقكم ثم يميتكم ثم يجمعكم بعد موتكم الى يوم القيامه للحساب والجزاء ذلك اليوم الذي لا شك فيه انه ات ولكن معظم الناس لا يعلمون لذلك لا يستعدون له بالعمل الصالح ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض فلا يعبد بحق غيره فيهما ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء يخسر أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق وإحقاق الباطل وترى كل أمة جافية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 ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز وأما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تبكيتا لهم ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين تكسبون الكفر والآثام وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة؟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 اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم العذاب الذي عذبتم به بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا تسخرون منها وخدعتكم الحياة بلذاتها وشهواتها